we gaan niet vergeten is. En dat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 كرمون، فمال الذين كفروا قبلك مطيعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيط كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم.